ربنا آمننا بما أنزل واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشهدين وما كر ومكر وما كر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوافق ورافعك إلي ومطهِّرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليّ مرجعكم ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن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 سائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل عنة الله على الكافرين